119. وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير 110. له ملك السماوات والأرض وما لكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم بكم وقد أخذ ميثاقكم وقد أخذ ميثاقكم إنكم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم, ليخرجكم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 الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين. بَشِّرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تحتها الأنهار خَالِدِينَ فِيهَا تمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة باطنه قالوا لنا ولكنكم ولكنكم فتتم أنفسكم وتربصتم وارتبتون وتربصتم وارتبتون وغرتكم الأماني. حتى وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير لم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لبكر الله وما نزل من الحق وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد فقصت قلوبهم. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ أَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ لَا يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ المصدقين ديقات واقرض الله قرضا حسنا يضاعف لهم يضاعف لهم ولهم اجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون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 يعلمون أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثرون في الأمر. مثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكونه طماعا وفي الآخرة عذاب شديد. ومغيب وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ وَجَنَّ وعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل 119. ولا تفرحوا بما قَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطَ وَأَنزَلَ الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَن أو سلنا نوح وإبراهيم وجعلنا وجعلنا في ذريته من نبوته والكتاب فمنهم مهتدون وكثير منهم فاسقون. يا تلب ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء وجرهم وكثير منهم فاسقون يا ها أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا وآمنوا برسوله يأتكم كف من رحمته, يؤتكم كفلين من رحمته بيد الله وأن الفضل